İz, Allahu ya İsa benim rüya ve ve kahla. Ve ve وإذ تخلق من الطين كهيئة الطين بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكما والأبرص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن